BOOK 33. 33. 33. În gară. În gară. În gară. În gară. Când pleacă următorul tren spre Berlin متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ كن plaque ورматور الترانسبر باريس. متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ كن plaque ورматور الترانسبر لندرا. متى يسافر القطار التالي؟ إلى لندن. متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ لتشور بلاك في في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ ستوكولم. <تصفيق> في أي ساعة يسافر القطار؟ <تصفيق> îl Stockholm. În ceașa se face trenul spre Budapesta. La se trenul spre Budapesta. fi ceașa se face trenul Budapest. Budapesta. trenul spre Aș dori un bilet spre Madrid. Min ceașa se الى مدريد من فضلك تذكره سفر الى مدريد اش دوري اون بيلت سبر براغا من فضلك تذكره سفر الى براغ من فضلك تذكره سفر الى براغ اش دوري اون بيلت سبر برنا من فضلك تذكره سفر الى برن من <تصفيق> فضلك تذكرت سفر إلى برمن. كندا عجند جترنا لانفيانا. متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ كندا عجند جترنا لانموسكو. متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ أمستردام. متى يصل القطار إلى امستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ تروي هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ دبكار ليني من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Exists وعواند هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Vra nu un Bruxelles؟ من فضلك تذكر الذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل. دوريسكن بلت دو تورس بري كوبنهاغا. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. كد كوستو لقن فاغونو لدرميت؟ بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟